ان الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُؤْمِنِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا وَلَنْ يُغَاهِر عَلَيْفُم أَ أحدَدَ فَأتُِّ إلَيْهِم أَحدَهُم إى مُدَّكِم إِن اللهَّهَا يُحِب لِمُتَّقين فَإِذًا سَلَقَ الْأَشْحرقُرُم فَقتُل الْ المُشِكينَ حَيثُ وَجَّمُوم وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَقْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 كيف وإن يظهروا عليكم لا يرخبوا فيكم إلا ولا بمك يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عنه سَوِيلَ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا هُوَ وَلَا بِمَهْ وَأُولَئِكَ هم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإحوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في بينكم فقاتلوا قاتِل أَئَِّ تَقُفْر إِهُ ل أَمَانَ لَم عََّهُم يَتَونأَلَا تُقاتُِ لَ قَوْمًَا مكَثُ أَمَانَهُم وَهَمّ بِإِخرادِ وَسُولِ وَ بَدَأُوكُم أَوَّلَ مَرّى تَخشَونهُم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 وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَدَه وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ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 فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الخاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله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 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الرِّفَاقُونَ يُبَشِّرُهُم رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ 117. وجنات لهم فيها نعيم مقيم 118. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا كفرا على الايمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم واشيراتكم واموال نقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن وتجاره تخشون كسادها ومساكن وترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا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 إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء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 حَتَّى يُؤْتَى الْجِزْيَةَ عِنْدَهُمْ وَهُمْ صَاغِرُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ زَيْدُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ بْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورغبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وَمَا فِي حَبَنَةٍ مُّغْرَمًا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانًا عَمَّا يُشْرِكُونَ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 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ إِنَّكَ فِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله. وََّذينَ يَكْنِ جُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضّتَ وَلَا يُوم فِكُونَهاَا فيِي سَبيللَّ وَلَا يُم اللَّهِ فَدَششِررههُم بِعذَابٍ أَلِيم يوم يخمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وضرورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم قلق السماوات والأرض منها أربعة القرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين من نسيء زيادة في القفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما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 إلا تنصروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ويستبدل قوما غيركم ولا تظلموا شيئا والله على كل شيء قدير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 بَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حكيم ان في روخ فافا وثقالوا وجاهدوا باموالكم وجاهدوا باموالكم وانفذكم في سبيل الله مالكم خير لكم ان كنتم تعلمون لو كانَان أرضَ قَبَ وَسَفَرًا قاسِدتَّبَعُكَ وَلَ بَوْذَت عَلَيْهِ مُشّ وَتَأِْفُونَ بِلَّهِ لَ وِتطَعْنَا لَ قَرجنَا مافُم يُهلِكُونَ أَن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 مَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعْدْتُ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ باعفهم ولكن كره الله باعفهم فثبطهم وقيلقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبا لهم ولا اوضعوا خلالكم ولا اوضوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سمماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنه من قبل وقلبوا لك الامور وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ قَلَبًا الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذْلِ وَلَا تَفْتِنِ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُطِيفَةٌ من الكافرين ان تصبك حسنه تنتسب وان تصبك مصيبه يقول يقول قد اخذنا امرنا من قبل ويتولون وهم فرحون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 وَنَحْنُ نَتَرَبصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يُقَبَّلَ مِنكُم انكم كنتم قوما فاسقين وما منع عنهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله الا انهم كفروا بالله و برسوله ولا يقيمون الصلاه الا وهم كسالا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 دين الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبه السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن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 كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاذب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الحزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تخزن ولا ان سالتم لا يقولن انما كنا نخوج ونلعب قل ابي الله واياته ورس تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَبِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ أَفْوَان طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ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 وَذَ اللَّهُ مُناتِقِينَ وَالمُنَاتِقاتِ وَالكُفَّارَ لَا رَجَهًا مَخَالذينَ فيِيهَا هي قَصبُم وَلعَنَم اللهَّهُم وَلَوْ مذاَابُم مُقم كََّذينَ مِن قَابنِكُم كَوا أَشَدٍّ كُم قُتَو وَأَكْحَرَ أَمولَ وَأَولاد فَاسْتَمْتَعُوا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَقُضِئْتُمْ كَالَّذِينَ خَابُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الخاسرون.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 اتتهم رسله بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض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 ان الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار يقالون فيها ومساكن طيبا ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان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 فنْ آهذَ الللهَّ لَإِنْ آتَانَ مِن صَضللَ نَصَْدَفَ وَلَ نَكًُا مِ نَ الصَّالِقين فَلََّا آتَ مِ صَظل بَخِلُوا بِي وَتَوَََّّهُم مُرِبون فَأَطَابَهُم في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعده بما اخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون الم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام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 فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِمُوا أَنْ يُجَاهِدُوا وَكَرِمُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا نَنْفِقُ فِي الْقَرْطِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أشد لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبفوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخرود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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ أَنَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ قَوْمٌ فَقُلِ الطَّوْلُ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا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 مَا على الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ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 سيحرفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم إنهم رجس ومأواهم جهنم مجزاء بِمَا كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسسين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 عليهم دائرة السوق والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وَيَاتَّتِذُ مَا يُ فقُ قُربات عيَ اللَِّ وَصَادوَاتِ وَسُول أَل إِهَا قُربَةُ اللَم سَودكِلُهُم اللهَّهُ فِي رَحْمَتِ إَِّ اللهَّه غفُور الرَّقيِيم والالسافِقُونَ الأأَوَلونَ مِنَ المُهاجِرينَ وَأَوصَارِ وََّذينَ التَّبَعُون بِأقْسَانِ الرَّضِيَ اللهَّهُ عَنْهُم رَضِيَ اللهَّهُ عَنْهُم وَرَضو عَنْهُ وَعدددَّ لَ جََّّات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ومن من قولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ وَآقَرُوا اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَقُوا عَمَلًا صَالِحًا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 ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ويقوب الصدقات ويقوب الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآقرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم خكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وجرصادا لمن حارب الله وابصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلف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 والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير خير أم من أسس بنيانه على شفى جلف نهار فانهار به في نار جهنم وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَذَانُ بُنْيَا نُومُ الَّذِي بَنَوْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أن وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعبا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله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 وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مُؤَجَّلَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ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 119. إن الله بكل شيء عليم 110. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت 111. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَذيعُ قُلوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ قُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَلَمْ الْجَأَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ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 ولا نصب ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغيب الكفار ولا ينالون من عدو نيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع اجر المحسنين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 ينذروا كف فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون يا أَهََّينَ آممًَا فاتِلُ الَّينَ يَلونَكُم مِنَكُفَّارِ وَالْيَجِدُ فِيكُمْ غِلوَاح وَْيَجدوا فِيكُمْ غِلْوَتَو وَعلَم أَنَّ اللهَّهَ مَ المُثَّطين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 مَا لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَضَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَخَبٍ فَمَنْ صَرَفُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ